ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبوا أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَضُوقِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمْرًا لَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا